وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفكون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم وزورا وقالوا أساطير الأولين كتتبها فهيتم لا عليه بكرته وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيران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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا طيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 وَلَا رَبَّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَأُولَئِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلُ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن اتعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراً فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرام وَمَن يَضْلِم مِنْكُم نُذِقُهُ عَذَاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم معتوا مع عتوا كبيرا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 يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً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 وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّوْسِ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَذْكِيرًا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 إذ كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهاه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا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 وأنزلنا من السماء ما أنطهرا لنوحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناسيا كثيرا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا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 وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا